وَمَا يَنكُم أَن يُغَضَبَ عَلُّونَ يُمَكِّنُون لَا أَنْتِ فشارعون منها البطون فشارعون عليه من الحميم <مترجم> فشارعون شرب the mm -hmm. أن نحن الخالقون نحن نقدرون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ ۖ لَقَدْ Hvala 11. أفرأيتم النار التي تورون 12. أأنتم أنشأتم شجرتها جعلناها تذكرة ومتاعا للمقرين فسبع باسم ربك العظيم فما Wa